وله برد العصر ويسمى فتح البصائر وفيه خواص الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين تدبير الخلائق أجمعين منور أبصار بصائر العارفين بنور المعرفة من يقين جاذب أسرار الأئمة والمحققين بجذب القرب والتمكين وفاتح قلوب الموحدين بمفاتيح عمض الشاكرين جامع أشتاة شمل المحبين في حطائر قدسه وأونسه بمجمع الحفظ واليقين أحمده حمداً يا فوق ويعلو ويصغلو حمد الحامدين حمدا يكون لي فيه رطا وفيضا وحفظا وحظا وزخرا وفخرا وحرزا عند خالقي وخالق النقاني من الجهات من اقطار من الامصار والانصار والاملاك والأفلاك رب العالمين رب السماوات ورب الأرضين ورب الأقربين ورب الأبعدين ورب الأولين ورب الآخرين ورب الملائكة المقربين ورب الأنبياء والمرسلين ورب الخلائق يجمعين الرحمن الرحيم الأزلي القديم السميع العليم العظيم العزيز الحكيم الذي دحى الأقاليم واختص موسى الكريم واختار سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبا من بين الأنبياء والمرسلين وسمى نفسه الرحمن الرحيم فهما إسمان عظيمان كريمان جليلان فيهما شفاء لكل سقيم ودواء لكل عليل وغناء لكل فقير وعديم مالك يوم الدين ليس له في ملكه منازع ولا شريك ولا ظهير ولا شبيه ولا نظيم ولا مدبر ولا وزير ولا معين بل كان قبل وجود العالمين أجمعين فلم يزل سبحانه وتعالى ملكا كريما قيوما أبدا الآبدين ودهر التاهرين فهو يحاط من جميع الشياطين والسلاطين وعون لي من جميع الأقربين والأبعدين إياك نعبد يا مولانا بالأقرار يا مولانا بالإقرار ونعترف لك أيضا بالعجز والتقصير ونؤمن بك ونتوكل عليك في كل الأمور ونعتصم بك من جميع ذنوب ونشهد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام وإياك نستعين ونستعين بالله على كل حاجة ونستعين بالله على كل حاجة من أمور الدنيا والدين اللهم يا هادي المطلين لا هادي لنا غيرك وحده لا شريك لك أنت الملك الحق المبين ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومهدينا محمد عبدك ورزونك وحبيبك ونبيك النبي الأمي الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة إلى كافة الخلائق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشيعته ووارثيه وحزبه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين باقينا إلى يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب العالمين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صراط أهل الاستقامة والدين والتعظيم صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الراغبين إلى جنات النعيم صراط المستأنسين إن ظليل وجهك الكريم غير المغطوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تغضب علينا وسهل لنا طريقا بينا لما قد نطلبه منك يا رب العالمين واحجب عنا كل قاطع ومانع وحاسد وباغض من أهل الخلق والجن والإنس أجمعين ولا الطالين آمين اللهم يا مالك الملك العوالم كلها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب تداركنا برحمتك ونجنا من الغم يا منجي المؤمنين وفرج عنا ما نحن فيه يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم إنا نسألك بمن وضعك في قلوب العارفين وببهاي كمال جلال جمال سرك في سرائر المقربين وبتقايق ترايق السادات الفائزين وبخطوع خشوع دموع أعين الباكين وبرجيف وجيف قلوب الخائفين وبترنمي خواتري خواتر الواسين وبرنيني بليني حنيني ألين المذنبين وبتوحيدي تمحيدي تمجيد السنات الذاكرين وبرسائل وسائل مسائل الظالمين وبمكاشفات لمحات نظرات أعين الناظرين إلى عين اليقين. وبوجودي وجد وجودك ووجودهم لك في غوامض أفئدة سر المحبين أن تغوص في حدائق بساطين قلوبنا أشجار توعيدك وتمجيدك لنقتطف بها ثمار تسبيحك وتقديسك لأن أملي أجناء لطفك وإحسانك أن تغوس في عدائق وساتين قلوبنا أشجار توحيدك وتمجيدك ولنقتطف بها ثمار تسبيحك وتقديسك بأنام لي أكفي أجناء لطفك Allahümme ve akşifu an uyuni abusar ve sahirina hujba İhtijabina Vajjalna mimmen rama ilayka Bisahmi l-ibtihali Fa asaba Ve mimmen da'ute Cevariha erkanihi L'hidmetike feajabahu min khawas Ahli il-i'nayeti vel inna arz i̇l il il il فسقنا من سعاب الأمدار الملاية الأزهار لتصبح مخترنة جميع رياحين القبول والإيمان متفتقة كما إم أزهار طلعتها بشقائق الرؤية والعيان مترنم اللب بالبل فرحتها كترنم البلبل Fi أفنان الأصان شاكرة ذاكرة لك على ما من فوائد النعم والإحسان اللهم الدعاء ومنك من الدعاء ومن كل إجابة ومن الرميه رجائي وَجَعلنِ اللهَّهُم م مِمنْ مَحْبُوبَهُ فَأَجَابَهُ سَعضَهُ مَا تَمْ فَضَهُ مَا تمناه عَلَيْهِ وَمَا أَخَابَهُ اللهم نحن عبيدك الفقراء الطعفاء والمقصرون المساكن واقفون على عتبة جناب ساعة يلطافك المنتظرون شربة من جناب خميا خندريس رحيق قناية شرابك لنصبح بها نشابية مبلهين من سكرة لحظة خمارك واجعلنا ممن جدت به إليك مطايا الهمام متعلقة بأذيال المعروف والكرم وقد حططنا أحمال أثقالنا على ساحة قدسك متعردة من نفخات أسمات قربك وأنسك تجيرة بِكَ أيها الملك الديان من جول سلطان القطيعة والهجران استامعت بتلنا وابتها لنا إليك وقد توكلنا في جميع عمرنا عليك لا من ولا من جاء منك إلا إليك اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا وادفعنا من بلائك ما يبلينا وألينا من العمل الصالح ما ينجينا وجنبنا من العمل السيء ما يردينا وافظ علينا من نور هدايتك ما يقربنا من محبتك ويدنينا وادفع عنا من مقتك ما يؤذينا واقذفه قلوبنا من نور معرفتك ما يحيينا ويرزقنا من اليقين ما يثبت به افئدتنا ويشفينا وعافينا ظاهرا وباطنا من كل ما فينا اللهم إنا نسألك فواتح خيره وخواتمه وجوامعه وكوامله وأوله وآخره وظاهره وباطن وأنظمنا بسلك خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن راضي عنا ولك الحمد يا رب العالمين اللهم يا هادي المظلين لا هادي لنا غيرك يا رب العالمين يا هادي عبادك المطلين قربنا اليك يا رب العالمين آم آمنا من الخوف منك يا أمان الخائفين يا رب العالمين Allahümme inna nes'aluke ya Allah ya Allah ya Allah ente nu'im 'aleyna birdaka ya malik riqabil amalini vel akhirin vel avalimi ecma'in la ilaha illa ente subhanaka inni kuntu min اللهم ادركنا برحمتك يا رحم الراحمين وفرج عنا ما نحن فيه يا مفرج كارب الخلائق أجمعين ونجنا من الهم والغم يا منجي المؤمنين ورحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم اني اسهلك يا الله يا الله يا الله ان تفتحك لي من سائر الطرق والأبواب إلى اسمك القديم، أتيسر لي به كل علم وأمر عسير فسهل لي به من، فسهل لي به كل أمر يسير، وتقرب به كل أمر صعب بعيد، وتسخر لي به الوجود يا الله يا الله يا الله. مكني من التفرج في ساعة ملكك وملكوتك ملكني يا الله يا الله يا الله ناصية كل ذي روح ناصيته يدك ونجني يا الله يا الله يا الله من مجيبات غضبك وتبعده يا الله يا الله يا الله بيني وبين معاصيك وأن تدركني بخفي لطفك يا الله يا الله يا الله وأن تسخر لي وتمكنني من كل ما أريده كما إنك تريد إنك على كل شيء قدير فإنك أنت الغني الحميد الولي المجيد الباعث الشهيد المبدئ والمعيد الفعال لما تريد يا بارك يا معبود يا مقتود يا موجود يا حق يا قوي يا من عليه العسير يسير يا من بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير الله مين يسألك أن تكفيني شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وشر كل ذي شر وشر كل أسد وأسبد وحية وأقرب وكل شيء يكون أقورا وشر ساكن القرى والمدن والحسون والقلاع والحميات والصائد الوحشيات يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا مالك يا مالك يا مالك يا معين يا معين يا معين يا هادي يا هادي يا هادي يا, يا مهدي يا مهدي أسألك بعطفات الكتاب أن تسخر لي كل شيء يا وهاب يا وحاب يا وهاب يا رب كل شيء أنت قادم على كل شيء أصرف عني كل شيء وبارك لي في خير كل شيء وسهل لي كل شيء وأغفر لي كل شيء حتى لا تسأل عن شيء برحمتك يا رحم الراحمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم بحق هذه السورة الشريفة المباركة بفواضل التفطيلين في الوجود أسألك أن تتفضل علي بفضلك العميم وجودك الكريم يا حليم يا حليم يا حليم يا عظيم يا عظيم يا عظيم, يا عظيم. اللهم أن يسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقنا رزقا علالا مباركا ضيبا أن تذهب أخلاقنا يا الجود والإحسان والفضل والإمتنان يا سلطان يا ديان وأنت بسط لنا من عنايتك ما قد تجود علينا حتى تتقبل إليك قلوبنا في بحر طاعتك وأقصر بصائرنا منورة بهدايتك يا رب العالمين Allahümme inna nes'alüke ya Allah, ya Allah, ya Allah En tuhaqqiqa urvaahana bihaqaiqil irfan ve en tutevvijena tijani lqabuli vel ikram vel imtinaan ya alemin Allahümme amin, amin Allahümme inna nes'alüke ya Allah, ya Allah, ya Allah En tuğdiyena sabran cemilen ve وأجرا عظيما وقلبا سليما ولسانا ذاكر وسعيا مشكورا وذما موفورا وعملا مقبولا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا ودعاء مستجابا وكسبنا طيبا حلالا وإيمانا ثابتا ودينا قيما وجنة وحريرا وعزا وظفرا وفتحا قريبا يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا مجيب دعاء عبادك المزدرين إنك أنت رب العالمين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 Velhamdülillahi Rabbil